どうもそれはあなたの話題です。 وجد ب أ ن ا ل أ د ي ا ن ا ل س ا ب ق ة كانت وقتيا إ ل ا ب غ ا ي ه من اهل ا ل ك ت ا ب سواء ك ا ن مصوره يهود ل أ ن الفعاليات التي عندها بلاد من ع د م فما رضى ا ل م ت ع د ة ب س ي ط ة ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم said. ولكن ي ج ان ي ك و ا ا ل م ك ا ف يجب ان ي ك ا ل م ك ن يجب ان ت ع و ر هذا ا ل ك ا ن يجب ان يكون ا ل م ك ا ن يجب ا و ن هذا المكان يجب ان يكون هذا ل م ك ا ن ي ج ا ك و ن هذا المكان ي ان ي و ن ا ا ل م ك ن ي ج ا يكون هذا ا ل م ا يجب ا ي و ا ل م ك ا يجب ان ي و ا ل م ك ا ن يجب ان ي ك ن ذ ا ا ل م ر ة ن يجب ان يكون هذا المكان ي ج ان ي و ن هذا ا ل ا ن يجب ان و ن ا المكان يجب ان ت ك و ن هذا ا ل م ك ا ي ج ان يكون هذا المكان ي ج ن ي ك و ا ل م ك ا ن ي ع ن يجب ان يكون ه ذ ل م ك ا ن يجب ان يجب ان يكون ا ل م ك ا ن ي ان ان ي ب ان ان ا ي هذا ا ل ن يجب ان ي ب ان ان ان ان ان ان ا ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان فعمر رضي الله عنه يقول فدخل الرجل وقال ه ا ي ن ف ل ة واسنى واشرع لي خ ي ر فعمر ساكت و ق ا ل تعرفه قال لا قال جمع و الناس خلقه من الطيب ك ن ق <تصفيق> ي ب جدا يقول ل ك من م اجمل اخلاق الناس على ハッシュ الله عز وجل أ ن ت دائما في انتصارك الزوجه ده حق Alô? سكت. ق ا ل ه ي ل ك صلى الله عليه وسلم خلاص فاذا ف ي بعض ل ل ع هو ع ب ي صلى الله عليه وسلم له ؤ لان ء ي ق ض و ن ل ه م يمكنهم فقط منهم البطور. Okay. Nope. ف ي و و يقول لك انك و ت ت ح و ل ل ك م ت ا ح د ث عنك و ت ن ك وتتحدث ك ذ ا ت ح د ث عنك و ت ن ك و ت ن ك و ا ت ن ك و ت ت ح ك و ا ت ح عنك ف ت ك و ت د ث و ت ت د ث عنك و ت د ث ن و ت د ث ن ت ت د ث ع و ت ت د ث عنك ت ت د ث ع و د ي عنك ت ت ع و د ث ن ت ت عنك و د ث ن ت ت ع ن ه عنك و ي ك عنك وتتيك ت ن ك وتتيك ت ك تتيك ほらほらほ ويحصل معك كثير وطبعا يا اخوانا أ ذي فيها معلومه جميله جدا ن ح ن نذكر بعض الاحماض ممكن ع ن د ك السنوات العامه ويحصل م ع ن ا كثير طبعا لو ا ذ ك ا لك م ج ي ن ي ن ه ابن السنوات العامه خليك متزكي الوجه خلانه طلع وقت مع اصحاب عشره ريال وانت معدل ي وصلوا لذلك يحضرني من موقف جميل جداً عباده م ر ر أ س ل ابن شعر وبعده السمر ا في النقاش جداً قالنا حال من قال بعتموش واحد كان فعش عمر عبادة لا يقول لذلك الصمر ابن ابن صاف ابن كان طويل وكان أ ص غ ر ف أ و ل ما دخل على ر س كده ف ي ر س ت م جاء بوابه ف ب ط ر ي ق ة جنسيه قال ما استطيع ع ن اجلس امامها وارجع وقصرت في امر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءها مسجد どう <laughs> معه الحديث قال ابو انس رضي الله عنه قال كانت المدينه مظلمه فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم يدخل فاضاءت فلما مات صلى الله عليه وسلم اضطرت المدينه كانها اصطزع او ل ا ح ه من ابدانهم حتى للسيد خطيب رضي الله عنه تقول لانس يا انس اطارت انفسكم ان حسوتم التراب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا بنت رسول الله ما اطارك ا ن ف س ك ولكن ماذا نفعل أ م ر الله عز وجل خلاص هو القبر اذا كنت صابرا م ح ت س ر ا كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم إ ن ك م سترقوا بعدي افراح يعني ا م و ر عظيما وستنكر امرا فاثبتوا حتى تلقوني ل ع ذا ل أصل القول ل العظيم ه على الحول م من, من, من, الحب وأن من هدي وسبتي وأن ما المسيطان أخوكم لما وأن يجعلنا قلنا حسناتنا تطرقنا نعلمنا هذي الله وسبتي وذفي وإذا اللهم ارحم موتانا و و ا ل م س ل م ي ن ا ل ل ه م ر ح م الله و ت ى المسلمين جميعا أ ق و ل قولي هذا صلى الله على سيدنا